الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهر أشهر الله أشهد أن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 أشهد أن محمد رسول الله أيان الصلاة حيال الصلاة حيال الفلاة عيال البناء الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله لا إله إلا الله